بوك تو سيس ان سيستغ ستة وستون ستة وستون ضمائر الملكية واحد ضمائر الملكية واحد اك my ana ja, ya al khas bi ana ya al khas bi ek kry nie my sleutel mm nie ana la agd muftahi ana la agd muftahi ek kry nie my kaartjie nie ana la agd تذكره سفري انا لا أجد تذكره سفري ياي أنت كاف الخاص بك انت كا الخاص بك. هل وجدت مفتاحك هل وجدت مفتاحك Het jy jou kaarki gekry? Hel wajadda tathkara ta safarik? Hel wajadit tathkara ta safarik? Hy sy Hoa haa al khasubih Hoa haa al Weet jy waar sy sleetel is? هل تعرف أين مفتاحه؟ هل تعرف أين مفتاح في ك هل تعرف أين تذكرة سفره؟ هل تعرف أين تذكرت سفره سي ها هي ها الخاص بهها؟ هي ها الخاص بها هار خلط اس وغ قد ضاعت نقودها قد ضاعت نقودها ان هار كرديتكارت اس اوك وقد ضاعت ايضا بتاقتها الائتمانية وقد ضاعت ايضا بتاقتها الائتمانية ons ons نحن نا الخاص بنا نا الخاص بنا ons opa جدنا مريض جدتنا بعافيه Gedetuna bi afia Ya yi youna Antum Antunna Kum Kun Al khas bikum bikun Antum Antun kom, Kun Al khas bikum bikun Kinders waar is julle pa Éine aboekom ja atval Kinders, waar is jelle ma? Éine ommokom ja atvalal Éine ommokom ja atfaal?